أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سينقاف كذلك يوحي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 والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لِتُنذِرَ أُمَمًا قُرًى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ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 وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض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 يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ عَلَيْكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه Allah yajtabee ilayhi men yeşâe ve yahdi ilayhi men yunib وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغya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 وَسَتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ أَلَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الاخره نجد في حرثه من كان يريد حرث الاخره نجد في حرثه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 ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب عليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات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 ولا اسانكم عليه اجرا الا الموده في القربى ومن يقترف حسنه نزيد له فيها حسنا ومن يقترف حسنه نزيد له فيها حسنا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 وهو الذي يقبل التوبه عن عباده وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد.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 وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله, وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أَوْ يُبِقُهُمْ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِنْ مَحِيصٍ فَمَا أُوتِيَ تُمْ مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّنُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اَسْتَجَابُهُ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمَرُوهُمْ بِالشُّورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولا من بعد ظلمه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 وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم إن الخاسرين الذين خسروا سهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وَمَا كان لهم من أولياء وما كان لهم من أولياء ما له من سبيل استجيبوا لربكم استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم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 فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويدعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير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 وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورًا ولكن جعلناه نورًا نهدي به من نشاء ومن أحبادنا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 ألا إلى الله تسير